وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطوى و ا ل م ؤ ت ف ك أ اهوى فغشاها ما غشى فباي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه